مَا ظَنَنتُم أَ يَخرجُ وَوُّ أََّهُم مَن يعتُم حُصونهُم مِنَ اللَّ فَأَتَهُ اللهَّ فَأتَهُ مُ الضَّهُ مِنْحيَيثُ لَمْ يَحتتَسِبوا وَقَدَ فَفِي قُلوا بِهِمُ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 مَن قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَخْزِيَ الْفَاسِقِينَ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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساقين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُدِّمُوا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً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 لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصرهم ليولن الادبار ولا ان نصرهم ليولن ثم لا ينصرون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 َمَسَلِ الشَّيُْقَال إِذ قَالَ لِلْمِن سَانِكفُرُ فَلََّا كَفَرَ قَالَ إِّ بَر أُم مِن كَئِن أَخَافُ اللَّ قَالَ إِّ فكَان ْطِبَتَمَا أَ النَّمَا فِي النَّارِ خَالِدَْن فِيهَا وَذَلِكَ جَزَُ الظَّالِمِين يا أَنَّْذينَ آممَنُ التَّقُ الله وَتَهُ نََّا قَلْتمَت لِغَدِ وَاتَّقُم الله إ